تاقت لك الارواح يا رمضان وفتل شدو طيورك الاذان وهمت سحائبك النديه رحمه طشوشبت من فيضها الازمان قد لك الأرواح يا رمضان وهفت لشدو طيورك الأذان وهمت سحائبك الندية رحمة فعش من فيضها الأزمان واستقبلتك الأنفس الضمآئنا لقياك حيث الأمن والإيمان فرأت كأعظم زائر هتفت له كل الربى وغدت به تزدان رمضان جئت فلا تسل عن فرحة الدنيا سمى بشعورها القرآن وعن النفوس توشحات حلل الصفاء يزينها الإخبات والإذعان وعن الأياد في رحابك أورقت وبها تنام البر والإحسان الكون كل الكون غنى مذهما من راحتيك العتق والغفران رمضان يا أنشودة الأمل الندي ويا ربيعا وشيه فتانه يا واحة فواحة جذلا ويا ولدا هفا لمعينه الضمآن رمضان يا بشرى لها إطلالة غيا وصوت بالهدى ريان يا دوحة للنصر ضاع أريجها بين الأنام وفرعت أغصان رمضان يا أنسى القلوب إذا دجا ليل الكروب وسهدت أجفان كم من معاني فيك لولا أنت لم تعرف ولم يعمر به النجنان رمضان جئت وللقلوب مشاعر والهاوى للشعر الأصيل حصان هذا هلال كهل لفيا ض السلام فترشفت انداءه الاكوان وانفسنا طارت اليهم منيبه تدفو وقد ازرى بها الاسيان وترقبت عيوننا متلئ يكسو سناه سكينه وامانه وبحضنه كم من مساء جدان شدت يا بها للمخبتين اذانه لما بدا كل البلا بلرفرفت فرحا ومن فمها جرت الحان حتى الجماد اهتز زف انطلق يشد وترقص خلفه الجدران رمضان جئت فلا تسل عن شوقنا يليت كل شهورنا رمضان تاقت لك الأرواح يا رمضان وهفت لشدو طيورك الآذان وهمت سحائبك الندية رحمتان فعشوشبت من فيضها الأزمان تاقت لك الأرواح يا رمضان وهفت لشدو طيورك الأذان وهمت سحائبك الندية رحمة فعشوشبت من فيضها الأزمان